أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبنا الرحمن الرحيم. أنونا كان الخمر. Mm hmm. God bless you. Dad. والله يغلم المفسد من المصلح ولو شَ ولا تنكخر المشركات حتى يوم القيامة. لا Oh, <laughs> ويبين آياته لما سنعا لهم يتذكرون ويسألونك قل هو أذن بعض تزل مثال أفيل مخي و لا That the one Yeah. <laughs> اتقوا الله وارلموا أنكم ذاقوا وبشر o oh. والله غفور خالي من